ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنفل ذات الأكمام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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فئهما عينان تجريان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 مدخمة، فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان للضاقتان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان.